يا <تصفيق> هو قال لك عشرين 23 محظر المفاجأة أو لك 23؟ إيه؟ لك ثلاثة مفاجأة يقول ليه أنا؟ ليه أنا. لك ثلاثة محضر يقول لي أنا لك 23 يقول لك ثلاثة فيها؟ ما قلت لي ما, تبلي ما تبلي حاجة بعد الزواج لا مظلو لا مظلو أنا قلت ها ما يضبطوك على الزواج لو يعني يعني ما إيه. إيه. ولا لا لا مظلو الزواج يلا خير يا شباب. آه قدرت بالكلام. ها؟ قال جي صالح. ايش ارتب الكلام قم جي صالح. إيه والله ما اليوم ايوه بادت بادت في بال90% بس يلا خير ان شاء الله الله يفرجها انا ما بفصح عليه كل حاجه علم عبد عبد الله قلبي يا شاهد عليه الضوء لي بسيطة الضوء أنا أنت أن يكون أدخل ما أقول أين يجب أن يكون الأفكار في على الله خير إيه <تصفيق> انا اقراها أنا فيديو لا في فيديو في لا لا يريفيدي انا لا السلام ما سلام ما فكرتي انا مش بسلم لعيالي بس روح لا, لأ... إنها لا... جرحتني وطبنت مزحة حسي... لا لو جنت عنك أنت أنت ما خنتها ما كنت معدنيه حلوه سمي سمي شاء الله <متحدث> كنت استرجع ها راحت رجعتي لا تكبلي لا تكفي شو شو لا تكفي لا تكفي لا تكفي لا تكفي لا تكفي شو تكفي لا تكفي شو تكفي لا تكفي لا تكفي لا ما؟ لا لا تكفي لا تكفي لا لا لا أنا أقولك هل أنت رأس أجلبت يا ما تقولك ما تقربوا ما عمدوا وستمرتكم في روحة شو ما حشت أنه يقولك لك. أبال نفسي إنه ما نفسي إنه ما ما هو هو عام نوبيل هو عام إذا بوضعه هو بوضعه هندي هو يقول لي نفسه إنه أرضي وإنهي قطعونها كل يعني كل عندك لك يعني أنه مجمع شرينا بعدي، شرينا بعيدا، وقاعد حاضر لك، شرينا حاضر لك، بس إلزامك إلزامك إلزامك إلزامك لا تلمعها، إنكين أن تلمعها، لا تصدقيني أنا لو كنتي تريني هذا، لو لا تكلمت عني تقوم بتعليمك وتعليمك وتعليمك وتعليمك وتعليمك وتعليمك وتعليمك وتعليمك وتعليمك وتعليمك دين يقصد من الحين اللي من من ما من وحتى بعد كله بعد ما بعد ما فضحنا قدام زميلاتي وقدامكم ما ادري يقول يقول قال قال اممم اه اه ووو بجانب كل شيء والله كل ما ما ما ايوه بس انا بطبع انا ما يقول لا لان هو الهوالي انا مسح كل اللي فيه عشاء رسائل وتداس حقته و تجربني الحلال فتا تتاوشي تسير بلد و ما لك تبا اطلق تتخل لديه و عن لما بتشعر الشارع الشغره وعندك جزيئاتها وبكر الامريكا واخدت بالها وعندي اشياء كده اقدر ارفعها ويا لي بدلو لو كده السنه دي اقرب ال ال ال قراءات بتتحرك وشيء ما كانش بيجبر يذكر عليك كل حاجه اللهم لك ولانك فعال بالدقه ويا أنا أريد أحد منكم لكي لا لا منكم يبارك إيوه الله أنا منك خلني أعرف أنا سبعة وأنا سبعة وأنا سبعة وأنا سبعة وأنا سبعة وأنا سبعة وأنا سبعة وأنا ها طبعا في كل اللي اقليد ااا معاه دي كانت قرارات دليل صح انا <تصفيق> كنتي نفسك عدن صالح اللي ظلمته لا بس كان قلتي انت قام اللي اعتكى الحرم ظلمه ما ما هذا نصر نصر سبحان الله ظلمت الانسان بيته أعزائي أنتِ كمان حلوة حلوة حلوة لكن لا, ده لا, في في لا هو ده شغلاتي هو ده هو وياه حفيان لا لا يوم اتكلم عنك انت أنتوا زواجتك وفرصها لفلساد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 وخذي جواه ان شاء الله باذن الله صحمتكك بيجي ما يقول في ما هو ماذا أنت كذا لا لا بس ما يبغى يحصل دا من من حظاً موجود. ما هذا؟ ما راس أنا مع من؟ يا درجة أنا أني عندي عندي عندي الله انا شو تقولي؟ أنا شو أقول؟ يمكن يمكن يمكن أنزين يمكن مخاطب، زوجي هذا، أبوي يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن الله يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يا الله يلا بقى لا وشوفيه وأكون ودي شاء الله يلا